لا تغن النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم شراد متشرد موقعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فَكَذَّبُوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا رَبَّهُ أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودس تجري بأعيننا جزاء لمن كانكم في ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ الْحَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ قِنَّا الْجَنَّ جَنِيَاهُمْ بِثَمَرٍ نَّعِيمٍ كَذَلِكَ نَجِزِي مَن شَكَرَ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 لَذَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَعَدَ صِدِّيقٌ عِنْدَ مَلِيكٍ مقتدر